Oh <Net -hertz> لن يكمل يوم, يوم Thank yeah. راغبا منك تحذاني ان لا تحزنني ان لا تخذلني قط جلالك الا تذكرني خد على ربك ما من البشر شكور شكور تجيئ قوم من لا يخشى أمر يا ما في المدفنة شيء Hey <laughs>